ثم بعده الواسطية، قد كتبها شيخ الإسلام رحمه الله في جلسة بعد العصر. قال وأمهلت خصمي ثلاثة سنوات إذا أتى بشيء مما يخالفه، ومضى على وفاته رحمه الله سبعمائة وعشر سنوات ولم يأت أحد بما يخالف ذلك. وقال وكل جملة منها فيها رد على طائفة. و مما يدل على ذكاء شيخ الإسلام رحمه الله واستحضاره للنصوص ذكر هذه الآيات كما سيأتي المتوالية وكل صفة يأتي بآياتها مرتبة هذا يدل على قوة حفظه القرآن العظيم وذكائه واستنباطه منه ومنهجه فيها أي في ذكر الآيات إذا قال وقوله يعني بداية ذكر صفة ثم يذكر عدة آيات فإذا قال وقوله انتقل إلى صفة أخرى وهكذا وإذا كان بين آية وآية ليس فيها وقوله معناه أن العنوان على السابق وقوله نعم أحسن الله إليكم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام أبن عباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أنه قال في العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسى رسوله بالهدى ودين الحق الذي يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملايكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره vain ilman Allahin uskoa, uskoa siihen, mitä Hänen kirjassaan on kuvattu, ja mitä Hänen rukunsa on kuvattu, ei ole mahdollista. Ei ole mahdollista muuttaa tai muokata, eikä muistaa. Ei ole mahdollista muistaa, eikä muistaa. Ei ole mahdollista muistaa, eikä muistaa. Ei ole mahdollista muistaa, eikä muistaa. Ei ole mahdollista muistaa, eikä muistaa. Ei ole mahdollista muistaa, eikä muistaa. Ei ole mahdollista هو لا ند له ولا وقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسلوا صادقون وصدقون بخلاف الذين يقولون عنه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل وسلم على المرسلين سلامة ما قالوا من النقص والعيب وهو سبحانه وقد جمع فيما وصف به نفسه وبين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصلاة المستقيم صراط الذين نعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجنة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعديل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في عظم آية في كتاب الحيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يود حفظهما ما وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله وهو العليم الحكيم العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتيح الغير لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا, يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو الق وَتَمْجِيدٍ وَقَوْلِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو السميع السَّمِيعُ إن إِنَّ اللَّهَ لَعِندَ مَا يُغْكُنُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَقَوْلِهِ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَتَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ آمن آمَنَ وَمِنْهُمْ من كفر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 وقوله وأحسن إن الله يحب المحسنين وأقسِق إن الله يحب فما فمستقام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين وحب المتطهرين فسوف الله يقوم يحب ما يحبون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وكان بالمؤمنين رحيما كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنه اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فلما آسفون انتقب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 فيشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعين وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَوَاهِرَهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ إِنَّنِي مَعَكُم أَسْمَعُ وَأَرَىٰ وقوله أَلَمْ يَعْلَمُوا بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقَوْلِهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَقَوْلِهِ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُوا مَكْرُهُ وَمَكَرْنَا مكرو وهم يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا كيد كيدا وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وللؤمنين فبعزتك لغي أنهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده وص بالعبادة هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من وكبره تكبيرا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشتكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى وعلى العرش في ستة مواضع وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل الله إليه بل الله إلي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا ما ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى إلى ظن كاذبا أأمنتم من في السماء أن يخصف بكل أرض فإذا يتمور أم أمنتم في السماء أن يرصي عليكم حاصبا فستمع تعلمون كيف نذير وقوله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 بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وراء إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا الله عَدْلٌ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِقَاءَ الْقَافَةِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَلَدَيْنَا هَارُونُ الْأَكْبَرُ الْأَيْمَنُ وَقَرَّبْنَا وَنَجِيَّاهُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ اتْلُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَنَادَاهُم رَّبُّهُمَا أَلَمْ أَنّهُكُم عَن تِلْكَ ويوم يناديهم فيقول إن شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول ماذا جبتم المرسلين وقول وإن أحد من المشركين استجارك فاجروا حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمع كلام الله ثم يحرفونه من بعد مع قلوبهم يعلمون يريدون أن يؤدلوا كلام الله واتلوا ما أنحرك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزل الله مبارك لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله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 وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم وهذا الباب في كتاب الله كثير من تذبع لو قرأ طالبا للهدى من له طريق الحق تبين عندي طريق الحق شك. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول صلى الله وسلم ربنا لحديث الصحاح لتأقام معرفة بالقبول واجب الإيمان بها كذلك مثل قول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث للآخر فيقول من يدعوني, من يدعوني فأستجيب, فأستجيب لو من يسألني فأطيع من يستغفرني فأطع له متفق عليه وقول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلاته الحديث متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لا رجل أحدا من الآخر كلاهما يدخل لنا متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزيلا قنطين فيضل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جنوم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي روايته عنها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول أبيك عليه فينادي بصوت إن الله أمرك أن تخرج من ذريتك بعثنا النار متفق عليه وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان وقوله صلى الله عليه وسلم وقول صلى الله عليه وسلم في رقة المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحملك في السماء يجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع حديث حسن رواه داود وقول صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا منهم في السماء رواه البخاري وغيره وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشي وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما <تصفيق> وقول وللجاريتين الله قالت في السماء قال من أنا قال قالت أنت رسول الله قال اعتقاف من رواه مسلم وقول صلى الله عليه وسلم افضل إمام تعلم أن الله معك كهد ما كنت حديث حسن وقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد من الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يفصل أن قبل وجهه ولا عنيم ولا كعسان وتحت قدمه التفقنا عليه وقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحبيب والنوا منزل التوراة والجنة والفرقان أعوذ بك من كل ذنب تأخذون بنصاتها اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء اقض عن الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم وقوله لما رفع الصحابة وصوادم بذكر أي الناس على علىفسكم فإنكم لدعونا صم ولا غائب إنما تدعون سميع قريب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عن التي واتفقن عليه وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامن في رؤيته في النصات ما لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعل متفق عليه إلى أمثال هذه الحادث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يخبر به فإن الفرق الناجية إلى هنا السنة إلى هنا مصنف انتهى من ذكر صفات الله من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يشرع في مسائل مختلفة مما خلف فيها أهل السنة والجماعة. أحسن الله منكم قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي ما يخبر به فإن الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة تؤمنوا بذلك كما من بما يخبر الله كتابه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجامية وبين أهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبر وفي باب وعيد الله بين المرجعات وبين الوعيديت والقدرية وغيرهم وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلات وبين المرجعات والجامية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافض وبين الخوارج وقد دخل في ما ذكرناه والإيمان بالله الإيمان بما خبر الله به في كتاب وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فق سماواته على عرشه عليه وعن خلقه وهو سبحانه معهم إلا ما كانوا يعلم ما هم كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يخرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها وهو معكم ما كنتم الله بما تعملون بصير وليس معناه قولوا معكم أنه مختلط بالخلق بين هذا لا تجهل الله وهو خلاف ما جمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله الخلق القمر من آية من آيات الله من أصل مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو معسفا في المكان وهو سبحانه فوق أرشى رقيب على خلقه وهم عليهم الطعن إليهم من غير ذلك من معنى وكل هذا الكلام الذي ذكر الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج أتحريف ولا أكنصان عن الظنون الكاذبة ودخل في ذلك الإيمان بإذن رقي ومن خلقه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب ونجي الداعي الداعد دعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يدعونه وأقرب إلى أحدكم من عرق رحلتي وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه معيته لا ينافي من ما ذكر من علوه فوقيته فإنه سبحانه سبحان رزق مثير في جميع نعوته وهو عزيز في دنوه قريب في علوه ومن الإيمان به ولكتبه عندنا صفة المعية العامة لجميع الخلق ثم معية خاصة. للمؤمنين، ثم بعد ذلك صفة خاص منها وهي القرب، وقربه سبحانه يكون لصفين من المخ من الناس، وهو قرب من عابديه وقرب من سائله، سائله يقول إذا سالك عباد عبادي عني فإني قريب، ومن عابديه أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد أحسن الله إليكم. قالوا من الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله من غير مخلوق منه بدأ وليه يعود وأن الله تكلم حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله الله عن محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله عبارة عنه بل إذا قرأوا الناس وكتبوا في المصاعف لم يخجب ذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا الا إلى من قاله بلغ المؤدياء وقد دخل أيضا فيما ذكرنا من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون من قيامة عيانا بأبصاد كما يرون الشمس صح وليس دون سحاب وكما يرون القمر ليت لا يضامن في رؤيته يرون سبحانه في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتن فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذي نعمل من قول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام وديني ومحمد النبي وأما المرتاب فيقول أهلا آه أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب من الزبت من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للإنسان إلا ولو سمعه الإنسان لصعيق ثم بعد هذه الفندة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاتا عراتا غلا وتنوا منه الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن وقفت موازينهم فأولاك الذين خسروا أنفسهم في جهنم وخالدون وتنشر الدوابين وهي صحائف الأعمال فأخذ كتابه بيميني وأخذ كتابه بشمالي ومن وراء ظهره كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ويحاسب الله الخلق ويأخلوا بعبده المؤمن فيقرروا بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمال ما تحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها يعني الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن يقرر بذنوبه وما الكافر تعد عليه الذنوب وتحصى الله يقول فسوف يحاسب حساباً عسيرة ويقرر بها ويجازى بها أما المؤمن يقر بها يعني الله أعلم قد يكون ذكر جملة الذنوب أنت مثلاً تنظر المحرم من غير تعداد وإحصاء لها أما الكافر لا فيحصى كل خطيئة يفعلها حسن الله إليكم <تصفيق> وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ما هو شد بياض من اللبن وأحلى من العسل طوله شهر وارضه شهر ان يته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يضم بعدها أبدا والصراط منصوب على متن جهنم هو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحاف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة من الجنة والنار فيختصوا لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل جنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد يترجع الأنبياء ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأعيس ابن وريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. وما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة يدخل الجنة. وهذه شفاعة تانية خاصة تانية. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من النار. وهذه الشفاعة له لسائر النبي والصديقين وغيرهم يشفع في من استحق النار لا أدخلها ويشفع وفي من دخلها يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن من منه الدنيا فينشئ الله لا لأقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكرة بالكتب المنزلة من السماء والأثارة من علم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ما يشفي ويكفي من ابتغاه وجده وتؤمن وتأمل الناجية الناجياته السنن والجماعات والقدن الخير وشره والإيمان والقدن عن رجتين كل درجة تضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليهم الخلق وعامل بعلم القديم الذي هو موصف بأزلا وأبدا وعلم جميع أحوار من الطاعة والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في الوحي المحفوظ مقادير الخلاائق فأول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن لخطأ وما ولم يكن يصيبة جفت الأقلام وطوية الصحف كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما صاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسه إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلم سبحانه يكون فيه مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في الوحي المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتاب رزقه وجلي وعمله وشقي وسعيد ورحيم ذلك، فهذا القدر فهذا القدر قد يكون فهذا القدر قد كان ينكر غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله إنها فتة قدر وهو والإيمان بأن ما شاء يا الله وما لم يكن، وأنما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا مشيئتي الله سبحانه وتعالى، ولا سكون إلا مشيئتي الله سبحانه وتعالى، ولا ولا سكون إلا مشيت لا سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا لا يكون في ملك إلا ما يريد وأنه سبحانه وتعالى كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالق سبحانه لا خالق غيره ولا رب سوى ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعته الرسل ونهاهم عن معصيته هو سبحانه رب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا عن الصالحات ويحب الكافرين ولا يرضى عن قوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى العباد الكفر ولا الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق وفعالهم والعبد والمؤمن الكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم والعباد قدرة اعمالهم وإرادة لهم والله خالقهم وخالق قدرة وإرادةهم والله خالق مخالق قدرة وإرادتهم كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن شاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماه السلف مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل إثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها هو من أصول الفقه الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزد بالطاعة ونقص وهم مع ذلك لا يكفرون عن قبلته بنطلق المعاصي والكبار كما يفعله الخوارج بل خوة الإيمان يتسابق مع المعاصي كما قال الله كما قال سبحانه في آية القصاص فمنع في آله من أخي شيء فاتباع معروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتنوا فاصطحب بينهما فمن بقى تحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى في أي لا أمر الله فإن فات فاصطحب بينهما بالعدل وقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما منهن أخوة ولا فاسق المن لي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النال كما تقول المعتزلة بل فاسق من يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتح رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون للذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزان حين يزن وأؤمن ولا يسرق السادق حين يسرق وأؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وأؤمن ولا ينتهب نهبة ذا تشرف يرفع الناس إليه فيها أبصار حينته وأمين ويقولون مؤمن النقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم ومن أصول أهل السنة الجماعة سلامة قلوب ونسنة صحابه محمد صلى الله عليه وسلم يذكر مصنف الآن الصحابة وقسم الصحابة ثلاث أقسام عموم الصحابة عقيدها للسنة فيهم يحفظون ألسنتهم وقلوبهم ألسنتهم ثم الخلفاء يذكر خلفاء الراشدين والواجب أهل السنة تجاههم في الترتيب وفي الفضيلة ثم بعد ذلك أخص وهم آل البيت والواجب فيهم كما سيذكره محبتهم وتوليهم ويتولون أخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم و. يتبرؤون ممن قدح فيهم، فسر على هذا الترتيب عموم الصحابة الخلفاء الراشدون آل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على سعة علم شيخ الإسلام رحمه الله وحصول هذه المعلومات في جلسة واحدة يكتوب هذا الترتيب العظيم. نعم. أحسن الله قال رحمه الله وكتب هذه, الع... وكتب هذه العقيدة وعمره. سبع وثلاثون عاما رحمه الله أحسن الله وليكم قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة السلامة قلوبهم والسنة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا ازجعل في قلوبنا غير للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يسبو أصحابه فوالذي نفسه بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مدى حديهم ولا نصيفه ويقبل ففضلون ما جاء به الكتاب ومسنة والإجماع فضائلهم ومراتبهم ففضلون من أنفق من قبل الفتحي وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل وقدم المهاجر صار ويؤمنون بأن الله قال له بدر وكانوا 311 اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحلم بايع تحت الشجرة كما أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنه ومرضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنتين من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عشرة كتابة قيس من قيسم وغيره من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن الخلفاء الراشدين. السلام عليكم. ويقرون بما تواتر به نقل عن أمير المؤمنين عليه ونبينا رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ويثليت بعثمان وربعه نبينا رضي الله عنهم. كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكت وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي ضلل المخالف فيها عند جمهور السنة لكن المسألة التي ضلل المخالف فيها مسألة الخلافة وذلك أننا أن الخلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت ثم عمر ثم عثمان ثم علي فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو ضل من حماري وهم يحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون في وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وما غادركم اذكركم الله في اهل بيته اذكركم الله في اهل بيتي وقال ايضا للعباس عمي وقد اشتكاني ان بعض قريش يشفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا امن حتى احبكم لله ولقرابته وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بن اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهات المؤمنين ويقرون بأنه نزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولادي وأول من آمن به وعرضته على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة عن النساء فضل الثري على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين بغضنا الصحابة سبونا وطريقة النواصم الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ومس يكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوي منها ما هو كذب ومنها ما قزل فيه ونقص وغير عن وجه وعامة الصليع منهم فيه معذرون إما مجتهدون نصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك يعتقدون أن كل واحد من الصحابة المعصومة عن كبائل الإثم وصرائل بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولاهم هم السوابق والفضاء لما يجيب مغفرة ما يصدر منه من صدر حتى إنه يغفر لهم ما لا يغفر من بعدهم لأن لهم الحسنات التي تمحو سيات ما ليس لمن بعدهم وقد تاب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحد مذاد به كان أفضل من جبل أحد ذهب من من بعدهم ثم إذا كان قد ثم إذا كان قد صدر عن أحد يكون قد تاب أو أتى بحسنات تمحوها غفر له بفضل سابقاته وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم حق الناس بشفاعة ويتلى البلاء في الدنيا كفر به عن فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مشهدين صابوا فلو أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جم فضائل القوم وحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل والهجرة والنصرة والعلم النافع عن الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وما من الله من الفضائل عالما يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ومن أصول سنة الجماعة تصديق بكرمات الأولياء وما يجير الله عليدي من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة والصحابة التابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة ومن طريقة سنة الجماعة اتباع وآثى رسول الله صلى الله عليه وسلم باطن وضاهن واتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين ونصار واتباع وصية رسول الله صلى الله الله عليه حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشد المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل, بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدع ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤثرون كلام الله فيؤثرون كلام الله على غير من كلام وصنع في الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سم أهل الكتاب والسنة وسم أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضد الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسم النفس القوم المجتمعين والإجماع ونصر الثالث الذي يعتمد في العلم والدين فهم يزينون بهذه الوصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينطبط وما كان عليه السلف الصالح بعدهم إذ بعدهم كثر اختلاف وانتشرت الأمة. ثم هم معاذ الأصول يأمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر على ما توجب الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة واعتقدون معنا قول صلى الله عليه وسلم ألا المؤمن منك البنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل في تودي وتراحم وتعطفه مثل الجسد إذا من منه عض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكرم الإخلاق مع حاس الأعمال واعتقدون مع الأقوى صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنة أحسن خلقا ويندبون إلى تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين والصلة الأرحال وحسن الجوار وإحسان الهتام والمساكين وابن السبيل والرفق المملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي وإنهون عن الفخر يعني ماذا بها للسن الجماعة بل النصوص لا يجوز الإنسان يقول أنا أفتخر بأني مثلا عندي مال أو أفتخر عندي أولاد أو أفتخر عندي علم وإنما تستبدل هذه الكلمة من أفتخر إلى أتشرف أو أحمد الله ونحو ذلك لكن كلمة أفتخر منهي عنها ومن باب أولى الافتخار بالفعل في المشية ونحو ذلك أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن أعمال ويعتقدون معنا قول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا نحسن خلقا ويندبون إلى من تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن ظلمك ويأمرون بر الوالدين وصدرحهم حسن الجوار وإحسان اليتام والمساكين والسبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون معالي الأخلاق وينهون عن سفسافي وكل ما يقولونه أو يفعلون من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة وطريقة دين الإسلام الذي بعث الله بمحمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق ثلاث وسمع فرقه كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على ما أنا عليه اليوم واصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن شعوبهم أهل السنة والجماعة وفيهم الصدق والشهداء والصائحون وفيهم أعلام الهدى ومصابح الدجاء المناق المأثورة والفضاء المذكورة وفيهم الأبدال ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة التي قال فيه والنبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة من ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزير قلوبنا بعد إذ ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله وحده وصل الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تمت بحمد الله